إن أحمد ونصحين ونصحين ونصحين ونصحين. انا الحمد لله محمده ونصحيه ونصحيه ونصحيه بالله من شروره ومن شيره وكامان من يهده الله ولا مدلله ومن يضلل ولا هادي له فاشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاشهد أن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وعدل أمانة ونصح الأمة فقل الله على سيدنا محمد وعلى آله وفحمه الله عليه وسلم وبعد أيها أهلق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقل الله عز وجل بعد أعوذ بالله من شوطان الرجيم فقالت اليهود عزير بن الله فقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله عنا يرتكون اتخذوا أحبارهم ورهدانهم أردابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون لا إله إلا سبحانه الله ان لا وقالت اليهود وجائر ابن الله الله عز وجل بدا يفصل مبررات قتال اهل الكتاب وهذا تمهيد لغزوه تبوك لأن بعض المسلمين لعل في سلوبهم شيء من التحرج من كتال أهل الكتاب لأنهم يؤمنون بدين وعندهم كتاب الله عز وجل يعجد ويفصل أسباب ومبررات كتاله قال أولا أهدو أن لا يعتبر لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله واigious ولا يدينون دين الحق من الذين اهتوا الكتاب حتى يعتوا الجزية على يد وهم صاوى بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله أهدو سبب الرابع أن اليهود قالت عزير بن الله والنصارى قالت المسيح ابن الله واليهود سميت يهود الله أعلم نسبة إلى يهودة أحد أبناء يعكوب أحد الأصباط الاثنى عشر لأن سيدنا يعكوب ولد له اثنى عشرة سبطاً أو ولداً هؤلاء الاثنى عشر فمن بينهم يهوداء وأبناءه اليهود عزير ابن شرخيا احد اعلماء بني اسرائيل وكان عزير في رواية انه هو الذي مر على قرية وهي خاوية على عروجها داخل عزيرن بيت المهدسي بعد أن خرب هذا بخنصر الكلداني سنة سبعين سنة قبل الميلاد رسب اليهود هذا بخنصر السبيل أكبر فعزير القدس والجدد المترامية وهي خرام قال أن يحيي هذه اللهم بعد موته يعني من بابه أن كيف تحيي الموت فأموته الله مئة عام ثم بعثه وكان معه سلة سين وقدحا من أصير العنب وعنب والتين أكبر وبعد المائة عام بعثه الله وزيت وقال له سبحانه انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسمى لم يتغير حتى حبات تين المعروفة أن التين يفسد يوقف. التين لم يتغير قدح العصير لم يتسنى لم يمت ولم يتغير ما يحصل وانظر طعامك ولنجعلك آية للناس فهذه رواية إلى حمارك ولنجعلك آية للناس انظر إلى العظام كيف نلشزها يا انه نشرها الاخير ثم يكتبوها لحنا فلما تغير الاطفال علموا ان الله على كل شيء قدير قريوه يا انا وزيد براد التي حلت بدني اسرائيل ذاكنا الا نهى فخرج يعوز الزير يبحث في الأرض يتعلم فسأله هاتف إلى أين يعوز الزير؟ قال حتى أطوف في الأرض أتعلم فيها فتعلمه الله الثورات وحفظه الثورات التي أنزلت على نوره فكان يعلم بها الناس وقد درست الثورات في أذهانهم وفقدت أجيالهم فعندما جاء بعض علماء بني إسرائيل وأخرجوا الثورات التي دفنت وجدوها كما يحفظ العزير فكان لولا ان العزير ابن الله ما علمنا التوراة طاو زيد ابن شرخيا من اهل الاندال من اهل مال بني اسطال وقالت النصارى وسميت النصارى نصارى لماذا؟ نسبة إلى الناصرة الناصرة بلد المسيح عليه السلام قالت النصارى المسيح ابن الله وسمي المسيح مسيحا لأنه ساح ويسوح في الأرض طاف الأرض او لانه كان سائحا في الارض لم يكن له بيت يتكن بيه لم يكن للمسيح بيت وقيل سمي المسيح مسيحا لان قدمه ممسوحا اخمص قدمه ممسوح منعين يوجد هذه؟ هذا التجويد في اخمص قدمه وقيل سمي مسيحا لأنه ما كان يمزح على أفرص ولا على أعمى إلا ويعافيه الله ويشفيه وقيل سمي المسيح مسيحا لأن عليه مسحة من الجمال قد متحه الله بآله وقيل سمي المسيح مسيحاً لأنه ممسوح بدهن البركة الذي كان يمسح به الأنبياء وقيل سمي المسيح هو المسيح العرب المسيح العرب فالمسيح عليه السلام كان يتصبب أو هو سينزل في آخر الزمان فإذا تقطع رأسه تصبب العرس وإذا رفع رأسه تصبب من وجهه كأنه الجمان العرس لأن المسيح سينزل في آخر الزمان هو ويكون المهدي قد برأ ظهر تصبب العرب وإذا رفع رأسه فذلك تقطر منه أو تحدر منه جمان يعني مثل الحب الكبر العرب ويكون قد لبس بين مهرودتين أي لابس حلتين صفراوين ويقول بالورس بالزعفران مصبورة ويتبع المسيخ الدجال أو المسيح لأن المسيح يمسح الأرض منحة والمسيخ الدجال أو المسيح الدجال يمسح الأرض محنة والمسيح الدجال لا يبقى بلد في الأرض إلا ويدخله إلا مكة والمدينة وفي رواية الطحاوي عن عبد الله بن عبد المنعاص وبيت المغلس أما المدينة فعلى كل نقب من أنقابها ملك يحرسها فعندما يصل قرب المدينة تنفض الأرض أو تزلزل الأرض المدينة ترتد ويخرج كل خبيب منها ويخرج طبعا المسيح المسيح الدجازمي المسيح لأنه منسوح العين اليسرى على يمنى كانها عمبه طافيا عندما يصلوا قرب المدينه يخرج اليه خبر ويخرج اليه رجل يقول أشهد أنك المسيح الدجال الذي يخبرانه رسول الله صلى الله عليه فيقتله نفقين يطاه نفقين ثم يحييه بقدر الله فقال والله ما زدتني إلا يقينا أنك المسيح الدجال فيحاول أن يقتله فلا يسلط عليه المزيع عندما ينزل شرقية دمشق يصل إلى بيت المغلس ونفسه يصل إلى مد بصره فلا يصل نفسه إلى كافر إلا ويموت كافر. نعم. فعندما يصر بيت المقدس يجد المهدي مع الجيش الإسلامي ف... يتأخر المهدي لي المسيح عليه السلام فيأمره المسيح أن يثبت مكان فيأم المهدي بالمسيح وهناك رواية لا مسيح لا مهدي إلا عيسى بن مريم إنما المهدي هو المسيح فهذا حديث فيه مجهول وفيه رجل ضعيف أو كاذب فالمهم الحديث ضعيف جدا والمتواتر أن المهدي سيخرج وقد أخرج الكثاني وغيره والسلوطي حديثا متواترا تواثرا معنويا أن المهدي سيخرج ولذلك بعض العلماء يوم أن حصلت حادثة الحرم ودعى واحد منهم تلبسا ولبت عليهم الشيطان بالرؤى وغيرها شاب اسمه عبد الله اسمه محمد بن عبد الله كانوا يظنون أنه المادي فعندما حصلت حادثة الحرم وكتل هذا الشاب تأكد جهيمان ومن معه أن الرجل ليس هو المادي وأنهم ليسوا على حق كما كانوا يظنون أنهم على حق وأن هذا المهدي وأنه سيكون جيشا ويحرر بيت المقدس وما إلى ذلك تأكدوا أنهم ليسوا على حق كما بعض العلماء أرادوا أن ينفوا فكرة المهدي يعني. وعقد مؤتمر للسيرة في قطر في ذلك الوقت وأعلن أحد علمائها الكبار على أنه لا يوجد مهدي والأحاديث في المهدي كلها ضعيفة ولا حول ولا قوة إلا الله والمهدي ثابت بالرواية الصحيحة المتواترة تواترا معنوية يعني مجموع الروايات يصل إلى حد التواتر المعنوي أن المهدي اسمه محمد بن عبد الله وأنه سيخرج في آخر الزمان وأنه سيقود سيكون معه جيش وأنه سيؤم المسيح في بيت المهدي ففف عقيدة المهدي من عقيدة أهل السنة ثابتة ثابتة الاحاديث المجموع الأحاد التي يصل مجموعها حد التواتر بالروايات سي ام المسيح سي ام المسيح لا يلحق المسيح بمريم المسيح الدجاله في بابل باب لد، اللد والرملة بجانب الكدس على شاطئ البحر ومعروفة اللد أهل مطار مشهور مطار دولي عملته اليهود مطار لد فيقتله هناك ويبقى المسيح سبع سنوات في الأرض وكان قد عاش قبلها 33 ولذلك في روايات يمكث في الأرض أربعين سنة هي السبع سنوات مع الثلاث ثلاثين التي قضاها من قبل التي عاشها قبل أن يقطع إلى السماء ويعلو عقيدتنا أن المسيح عيسى بن مريم قد رفع إلى السماء حياً وأنه حي في السماء الآن وأنه سينزل في آخر الزمان وفي هذه السنين السبع لا تدع الأرض شيئا من بركاتها إلا أخرجت ولا تدع السماء شيئا من خيراتها إلا صبت ويلقي الأرض الإسلام بجرانه الأرض, الأرض يلقي بجرانه الجمل يلقي بجرانه عندما يستريح يضع رقبته على الأرض فالإسلام يب... يستريح في الأرض أن يبسط سلطانه على الأرض جميعا مستريحا لا يزعجه مزعج ولا يهدده كاب وعندها يؤمن أهل الأرض جميعا بالمسيح. على رسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فيكثر الصليب ويضع الجزية ويقتل الخنزيل وتكون الرمانة تكفي النفر الكبير حبت الرمان النفر من الناس حبت الرمان تكون كبيرة بحي تكفي النفر من الناس وقد جاء في صحيح مسلم خبر الجساس على أن المسيح الدجال موجود في الأرض الآن وأنه مقيد بالحديث في جزيرة من الجزر ففي صحيح مسلم الخبر عن تميم الداري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس وخطف بهم وقال وكان المسيح كان تميم الداري تميم الداري هذا كان نصرانيا نصرانيا وكان يسكن في بلاد الشام في بلاد الشام وعندما أسلم تميم الداري حدث الرسول صلى الله عليه وسلم مع حديث منها قصته هذه قصته هذه أما كانوا يركبون في سفينة وتحطمت السفينة ودخلوا في جزيرة فوجدوا دابة أهلة تفيرة الشعب فتكلمت معهم فعجبوا كيف دابة تتكلم معهم ثم قالت لهم اذهبوا إلى ذلك الدير ففيه رجل فذهبوا إليه وإذا برجل مقيد بالحديد من صدره إلى ركبتي الحديد فسألهم أضعث النبي العربي من بلاد العرب قالوا نعم فقال كيف بحير الطبرية هل جبت أم لم تجد؟ قالوا لم تجد قال كيف نخلق بيسان بيسان بلد في فلسطين ألا جال يثمر؟ قالوا نعم فسألهم أسئلة لأن هذه علم من علمات الساعة معلمات خروج المسيح الدجال لأن يجوج وما جوج سيمرون على بحير الطبرية فيشربونها جميعا نعم ونخل بيسان سيتوقف عن الإثمار المهم المسيح كذلك المسيح الدجان من عقيدة أهل السنة والجماعة وفيه حديث متواتر فيه حديث متواتر كذلك حديث كثيرة يبلغ عددها التواتر ونزول المسيح كذلك من الأحاديث المتواترة بمجموعها يعني تواتر معنوية هؤلاء النصارى قالوا المسيح إيه؟ إذن الله لكن كيف نتعلم عزيز؟ ما عزيزه مثل قال ابن القيم في إغافة اللافان أعباد الصليب لنا سؤال أو أعباد المسيح لنا سؤال يريد جوابه ممن وعاه إذا قتل الإله بيد قومه أماتوه فهل هذا إله فإن رضي الذي فعلوه فيه فبشراهم إذا نالوا رضاه وإن سخط الذي فعلوه في فقوتهم إذن أوهد قواهم وحد من أثنتهم راضي لازم يثيبهم وإما غاضب معنى ذلك هم أفهم منه. اثنين شرطة يقتل الإله عشيفا ثم يقول ابن القيد رحمه الله وهل خلت الطباق السبع لما ثوا تحت التراب وقد علاه وهل على خلت العوالم من اله سميع يجيب لمن دعاه مين اللي كان دي هم يقولون انه ما كذ ايام تحت القبر ثم صارت رعود وضروب ثم ايش خرج الى السماء وحي من جديد وقال لهم والله انتهى ثلاث أيام من الذي كان يزير السماء وناره ومن الذي كان يستجيب للبشر وألخلت اطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه وألخلت العوالم من إله سميع يستجيب لمن دعاه ثم يقول لهم ابن القيم قصيدة طويلة يقول لهم أقام هنا في بطن مريم تسعا من شهور الإله تسع شهور في بطن مرأة تسعا من شهور لا الظلمات من حيض غذاه وشق البطن مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للتغرفاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ اللي بروه عن بيت الخارج إله ثم قال عن الصريب فذاك المركب الملعون حقا فدسه لا تبسه إذ تراه يهان عليه رب الخلق ثرا وتعبده فإنك من عداه كيف خشبات قالوا كيف أطاقت الخشبات حمل الإله الحق شدت على قفاه كلام خشبتين حملات الإله فذاك المركب الملعون حقا تدسه لا تبسه اذ تراه يهان عليه رب الخلف طرا ويعبده فإنك من عداه إنك من أهداء الإله كيف تعبد الخشبات الذي يهين عليها الإله؟ قال اخيرا بصه. لا تبثوا ان عليه رب العرش طرا و تعبدوه من عباده فيا عبد الصليب او يا عبد المسيح افق هذا فهذا بدايته وهذا منتهى حديث المسيح حديث الجساسة يرويه مسلم عن فاطمة بنت قيس وأحمد الحديث يا أيها الناس هل تدرون لما جمعتكم؟ إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهب ولكن جماعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً فجاء فبايع فأسلم وأسلم وحدثني حديثاً وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح البجال حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجدان لخم وجدان كانت تسكن في الأردن وهذا المسيح منطقة البلقان كان يسكن فيها نصارى العرب والمؤتى وعمان والسلط وغيرها كانت هذه إيه؟ مسكن النصارى العرب قبل أن يأتي الإسلام ومنها قبائل لخم وجدان وهذا تميم الدار بعدها الرسول صلى الله عليه وسلم أطعه القليل فالقليل وقف على تميم الدار وعلى ذريته ولذلك أهل التميني يقولون أن الخليل بلد الخليل الذي دفن فيه إبراهيم الخليل عياني السلام وقف لنا لا يجوز بلعه ولا يجوز شراءه وما إلى ذلك الآن اليهود جاءت قسمة المسجد الذي مدفون تحته في المغارة سيدنا ابراهيم الخليل قسمت قسمين قسم لليهود وقسم تركته إيه؟ من المسلمين فلاعب بهم الموج شهرا في البحر ثم أرفأوا يعني استقروا إلى جزيرة في البحر حين غروب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أقرب يعني قوارب فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أهلك كثير الشعر لا يدرون ما كبره من دبره من فكرة الشعر فقالوا ويلك ماءا قالت أنا الجساسة قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق قال لما سمت لنا رجلا فرقنا منه خفنا أن تكون شيطانا فانطلقنا سراعا حتى دخلنا باب الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا وأشده وثاقا مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد قلنا ويلة ماء قال قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم قالوا نحن أناس من العرب ضاكبنا في سفينة بحرية وصادفنا البحر حين اغتلم فلعب بنا الموج شارا ثم أرفأنا إلى جزيرتك هذه فجلسنا في أقربها فدخلنا الجزيرة فلقيتنا دابة أهلب أهلب كثير الشاء. ما يدرى ما قبله من دبره من كثرة الشار وقلنا ويلك ما أنت؟ قالت أنا الجساسة قلنا وما الجساسة؟ قالت اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق فأقبلنا إليك سراعة وفرقنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانا قال أخبروني عن نخل بيسان قلنا عن أي, شيء عن أي شأنها تستخبر قال أسألكم عن نخلها هل يثمر قلنا نعم أما قال أما إنه يوشك أن لا تثمر قال أخبروني عن بحير الطبرية قلنا عن أي شيء شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا هي كثيرة الماء قال إن ماءها يوشك أن يذهب قال أخبروني عن عين عين ضعر ضعر يقال أنها هرب بمشك قلنا عن أي شأنها تستخدر قال هل في العين ماء وهل يزرع أهلها بماء العين قلنا له نعم هي كثيرة الماء وأهلها يزرعون عن مائها من مائها قال أخبروني عن نبي الأميين ما فعل قالوا قد خرج من مكة ونزل يطرب قال أقاتله العرب قلنا نعم قال كيف صلع بهم فأخبرناه أنه فظهر على من يليه من العرب وأطاعوه قال قد كان ذلك قلنا نعم قال أما إن ذلك خير له أن يطيعوه وإني أخبركم عني أنا المسيخ وإني أشك أن يؤذن لي بالخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة يعني المدينة وما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة منهما استقبلني ملك بيده السيف صلطة يصدري عنها وإن على كل نقد منها ملائكة يحرصونها ألا أخبركم هذه قيبة هذه قيبة هذه قيبة ألا كنت حدثتكم ذلك فإنه أعجبني حديثكم أنه أفضل الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ألا إنه في بحر الشام او في بحر اليمن لا بل من كبل المشرك ما هو من كبل المشرك ما هو من كبل المشرك ما هو الحديث رقمه 766 في صحيح الجامع الصغير للشيخ الألباني بارك الله في عمرك ونفعنا بعلم أفضل قريب تشتير والله في بعض الناس يتخرصون يقولون إن مثلث ترنداد فيه النسيح الدجاج المثلث هذا الذي غرب هذا لا يمر به طائرة ولا شيء إلا ويختفي توقف فوق عشي الشيطان نعم يكون في عرش كما قال <تصفيق> نعم على كل حال كمان السماء مفتوحة على مكة على العرش فلو جدت المقاب اللي مكة من الجهة الثانية أقرب يسيري برمودا إذن يكون هناك إلى دهنة <تصفيق> <تصفيق> الله أعلى الله أعلى الله أعلى <تصفيق> برمودا في المحيط جنوب أمريكا نعم ومهدي المسلمين غير مهدي الشيعة مهدي أهل السنة والجماعة غير مهدي الشيعة مهدي الشيعة ومحمد بن الحسن العسكري ولد صغير يعتقد الشيعة أنه دخل سردابا. في سرم الرأس سام الرأس وأنه هذا سيخرج في آخر الزمان وأن هذا المهدي ها يعني هو الثاني, الثاني الإمام الثاني عشر عنده هذا المهدي طبعا من آل البيت يظنه وهذا المهدي يجب على الشيعة أن لا ساكنا وأن لا يقاتل أحدا حتى يخرج المهدي فجاءهم الخميني بنظرية جديدة أن المهدي يجوز أن يكون له وكيل فهو وكيل المهدي الخميني فقوموا على الطاغوت هذا إمبراطور شاه إيران لا رضا بعلوي بعرشي وخرجوا وأطاحوا بعرشي وقال لهم قاتلوا العراق عندما العراق داخلت إيران لأنه خلص هو وكيل المهدي فصار كلامه معصوما لأنه وكيل المهدي والأئمة عندهم معصومون ولذلك أي كلمة للخميني ها لا يمكن لا تحتمل الكذب ولا الخطأ ليه لانه وكيل المهد المعصوم والامام عنده معصوم وكلامه يعتبر معناه معه من ال اسمهم ايه الايات هاي الايات اسمهم هؤلاء يعتبر اجماعا يعتبر اجماعا لا يقبل لا النقد فالآن الشيعة تقاتل بأوامر وكيل المهدي الذي هو الخميل فهذه هي ولاية الفقيل فالحقيقة هذه النظرية ايه؟ جعلت, جعلت الشيعة يتحركون وهذه النظرية التي جاء بها ولاية الفقيل جعلتهم يتيحون بالشاء وجعلتهم ايه؟ يقاتلون أو يبحثون عن القتال في كل مكان والشيعة قوم ها يعني لا تستهين به قوم عقيدتهم الشهادة. الشهادة ويظلون أن الذي يقتل سواء كتل في عاشرة أو كتل على حدود إيران يعتبر من الشهادة ولذلك الخميني يقول لهم نريد هذه المعركة ضد العراق مئة ألف يتقدم مئة ألف. ومن هنا هم تقدموا وطردوا الجيش العراقي وهزموا أحركوا معظم الدبابات وكلما ينجو واحد ممن يذهب إليهم كلما ينجو المعركة يعني خطيرة والمعركة راجحة للجانب الشيعة أنا لا أحب طبعا أن ينتصر الخميني على مين على صداه مع أني يعني أعتقد أن صداه كافر خارج من الميلة والخميني يعني أنا لا أقطع بكفره إنما نحن نقطع بفسقه لأنه يكره الصحابة وغير ذلك فإن ثابت عن الشيعة أنهم يعتقدون تحريف القرآن او الزيادة أو النبطان كما نقل إحسان إليه ظهير رحمه الله وغيره فلا شك أنهم تفاق رجلهم أما كربهم للصحابة وسببهم لبعض الصحابة وغير هذا لا يخرجهم من الملة الذي يخرجهم من الملة اعتقادهم مثلا أن عائشة رضي الله عنها زانية لأن هذا يناقض نصف القرآن اعتقادهم ان القران فيه زياده ونقصان هذا يخرجهم من المله اما ما سوى ذلك فهو يفسر ولا يخرج من المله والله اعلم فانا لا اخطئ بكتبه من يشك من امتنا من مقام لا, لا يبلغه نبي مرسل ولا ملك مقرب يتصرفون في ضربات الكون يتصرفون في ضربات بها في ضربات الكون ويتصرفون بها في ضربات الكون نعم هذه موجوده الجنه ولا يموتون الا صفحه 52 في <تصفيق> عصنا الاسلاميه لا. انا قرأتها لكن لا أذكر هذا فإن كان ثابتا هذا وفعلا عن الخمين فهو كفر يخرج من الملة أنهم يتصرفون في ذرات الكون وأنهم لا يموتون إلا حيث يريدون فهذا يخرج من الملة حين فهذا يخرج من الملة على كل حال صدام خارج من الإسلام من زمان لأنه دعاة ها ومن دعاة الحزب البعث واتخذ النصران الكافر إماماً له ميشال عفلق ولا ولا يقول عنه إلا الأستاذ المعلم والقائد القائد القائد القائد والل... الأب القائد ويقول إني أجلس بين يدي الأستاذ القائد ساعة أو ساعات فأستلهم روحا لستة أشهر قادمة فهو جمع هذا كفر يخرج من الله ثم أي بعث يدعو إلى البعثية ويحاول نشرها ويظن أو يعتقد أن حزب البعث ببيل عن الإسلام وأن القومية العربية هي محور التجمع للعرب أحسن من الإسلام فهذا خارج من الليلة وطبعا حزب البعث يرى أن العروبة إيه؟ كما قالوا من خلال دمشق آمنت بالبعث رب لا شريك له وبالعروبة دينا ما له ثاني وكما هم يقولون العروبة عندنا دين نحن القوميين العرب قوميين العرب مثل بعضيين ها؟ دين ها؟ ولكل عصر نبوة كما يقول نحمول كيمور ونبوة هذا العصر هي القومية العربية ويجب على العرب أن يؤمن بالعروبة إيمان المسلم بالقرآن فهؤلاء كفاح فهو جمع حوله مجموعة من البعثيين المنتفعين ها؟ وصاروا يطبلون ويزمرون له فرفع هذا وسلم هذا وزار وسلم هذا سماه شاعر الحزب ثم هذا إيه بطل وهذا سلمه إدارة الجامعة إلى آخره حتى قال شفيق الكمالي هذا شاعر حزب البعث يقول لصدام أخندي يقول له آه تبارك وجهك القدسي فينا كوجه الله ينضح في فهؤلاء تعودون عن مسلمين الشيعة كفار لا هؤلاء كفار كم من الشيعة يريد أن يتكلم على الشيعة يجب أن يتكلم عن حزب البعث مفهوم؟ كلهم سواء لكن خطر الشيعة فعلا على العالم العربي أخطر من حزب البعث وأخطر من صدام لأنه صدام غدا يموت وحزب البعث يندسم كله إيه مثل البصرة في جلد الامة الاسلامية سبعان ما ينفضها للجلد و... ويعافى منها المشيعة عقيدة تريد ان تنشر عقيدتها ان تنتشر بالدم وبالضحايا فاذا اضفت الى ان حافظ الاسد كافر باجماع الامة خارج من الاسلام لانه من النصيرية وان النصيريين يمسكون بسورية واضف إلى هذا أن أمل الآن تنسك لبنان الشيعة وأضف إلى هذا أنه في تركيا أكثر من ثلاث ملايين نصيري في جنوب تركيا شمال سوريا وأضف إلى هذا حوالي ثلاثتاشر مليون شيعي في باكستان يتسلمون مناصب هامة فهم يريدون أن تتم الحلقة التي تأخذ بخناق العالم الإسلامي بأهل السنة فإذا ثقفت الدام ولا نحب أن يسقط مع اعتقادنا الجاذم بكفره لا نحب أن يسقط إذا ثقفت العراق خلص راحت الجزيرة وراحت أردن تحت ماذا تحتمي؟ وراحت سوريا شيعة ولبنان شيعة بطير العلال الخطيب كله بالإضافة إلى الجزيرة العربية شيعة أضف إلى هذا الشيعة الذين في شرك الجزيرة العربية متحفزون ومتعاودون مع ومتعاطفون مع الشيعة في إيران الحقيقة نحن فرحنا عندما جاء القمين وأقمنا احتفالا في كبيرا في الأردن ووزعنا منجورات بانتصار القمين وذهاب الشاء وأنه أعلن أنني سأقيم دولة إسلامية تحكم بالكتاب و وسنة الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وأثمان وعلي أعلن هذا فنحن فرحنا وفرحنا أنه جاء باسم الإسلام وفرحنا أنه أطاح بالطاغية شرطي أمريكا في المنطقة وأنه زعيم المأسونية في العالم الإسلامي الذي هو مين؟ شاه رضا الذي بغى في الأرض وتغى وتجبر فرحنا بهذا كله ولكن والله وجدنا أنهم يتعاطفون ويتعاونون مع حافظ الأسد ضد, ضد الحركة الإسلامية في سوريا نعم رغم أنهم هنأوا الخميني الحركة الإسلامية وفرحوا به وخطبوا وضيقت عليهم بلادهم يعني الأردن ضيقت على الإخوان بسبب أنهم إيه وقفوا مع الخميني عندما جاء أو مع الثورة أو المصر ضيقت على الحركة الإسلامية بسبب أنهم كتبوا تعاطفا مع إيران ومع ذلك كله لم يجد فتيلان ان يجدي طيله اراح ايه الاخوان هنئوا الخميني فكانت مكافاتهم ان نشروا اسماء قياده الاخوان في جرائد في صحائفهم وقال هؤلاء عملاء امريكا ووزعوا اسماء الاخوان والقيادات وهي سريه وزعوها على العالم نعم و من هذا انهم طلبوا من القناين أن يكون حافظ الأسد أن يرفع يده عن الإخوان عزبط للظلم وفتك بهم وعدك الأعراض فإذا يجدون المحاضر السرية التي تكلموا بها مع هؤلاء القادة الإيرانيين عند حافظ الأسد نقلت سجلت وسلمت إلى حافظ الأسد فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم المهم مهدي الشيعة غير مهدي أهل السنة والجماعة أنتبهوا إلى ذلك وفكرة والحقيقة الشيعة معظم فرص الشيعة وراءها اليهود وراءها اليهود إبتداء عبد الله بن سبع اليهودي ها؟ الذي ألها سيدنا علي وخرجت طائفة في زمن سيدنا علي فسجدوا له فقال ما هذا قالوا أنت إلهنا فأمر بإحرافهم بالنار وقتلهم سيدنا علي رضي الله عنه وانتشرت الشيعة في العراق ثم انتشرت لأن العراق دائماً بلد الخيرات يوزع الخير على العالم الإسلامي يا بو الشيما فالفرق كلها من العراق الشيعة الخوارج المعتزلة المرجئة القدرية الجبرية المعطلة كلها نشأت وين والبعطية والبعطية الآن ها؟ هي مهدها العراق ولا حول ولا قوه الا بالله فكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم هناك تكون الزلازل والفتن عندما قال اللهم بارك لنا في الشامنا ويمننا قالوا يا رسول الله وفي نجدنا قال اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا قالوا وفي نجدنا بعد الثالثه قال لهم هناك تكون الزلازل والفتن نجد كانت تطلق العرب على المنطقة الشرقية من شرق هذا من امتداء من نجد حتى العراق تسميها إيه نجد تسميها نجد فالزلازل والكتن في العراق فعلا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم نرجى الله أن ينجي العراق وأن يطهر يا سلامة وأن يمنع عليها وأن ينظر عليها بعين الرحمة أن العراق الآن خاربت. خاربت نهائيا يعني لم يبقى لا علماء لا مفكرين لا ناس صالحين ولا, ولا أناس كلهم إما أهلك أو خاجر وأن لم يبقى تدخل الشارع بكامله لا تجد رجلا كلها نساء معظم رجالها قد قتلوا في المعرض نعم الشارع من أوله إلى آخر وكل يوم ومع هذه المصائب قل أخيرا اعتقلوا 250 واحد باسم تنظيم الإسلامي وهؤلاء الذين يعتقلون غالبا يقتلون أربعة أربع شباب في الثانوي أظن أكثر واحد منهم في آخر سنة ثانوية أو سنة أولى جامعة سروا بالسام الرائي اكتشفوا أنه يجمع أموال لأفغان فوضعوه في السجن هو الأربعة ثم أعدموه إعدام لماذا يجمع أموالا لأفغان وهذا كان عندهم وزيرا للداخلية او مديرا للأمن العام ناظم كزار أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله كم زبح من البصر كان عنده بركة من حامض الكبريتيك أي واحد مخالف يلقيه فيها فيدوب كما يدوب الملح في بخار يصفاعد بخاره ورأسا يدوب عظامه ولعمه حامض كبريتيك اثنان اختلفتا في الشارع تخاصمة فأخذتهم الشرطة أخذوهما أخذوه لناظم كذار ناظم كذار حتى يضف الرعب في قلوب الشعب قال له على من الحق وكل واحد قال الحق على هذا قال تكسم بالله العظيم قال نعم أكسم بالله على المصحف على المصحف قال أنت على ودوء أولا هذا ناظم كذار فقال لا قال تعالى طول. ذهب ذا الاثنين ووقفوا على حافه بركه ماء ازرق لانه لونه ازرق صافي ها حمض الكبريتيك هذا ح ازرق صافي ف او النيتري ف هو حمض كبريتيك ف حمض كبريتي. بده يتوضا بس دفعه واذا به يدوب. يذوب يذوب ويتصاعد بخاره ها ثم قال للآخر اذهب أنت يبدو أنك أنك بريد اذهب أنا عفوت عنك حتى يحدث ما رأى حتى يحدث ما رأى المهم هذا شفيق الكمال الذي قال تبارك وجهك الكدسي فينا كوجه الله ينبع بالجلال هذا اللسان الذي مدح هذا المدح لصدام المهم عندما قامت الحرب العراقية وامتدت وذعبت الوحيد الخميني تطلب منه إيقاف الحرب قال بشرط واحد أن ينزل خربان فبعض البعثيين قالوا لو الرئيس ضحى كثيرا من أجل الوطن فلو ضحى بهذه من أجل الوطن منهم شفيق الكمال أرسل وراءه قال شمعت أنك تقول كذا وكذا قال أنت رئيسنا وعلمتنا التضحية أنا قلت هذا قال امدد لسانك ند لسانه فقطعه بيده قطع لسانه بيده بالمقف الذي قال تبارك وجهك الكدسي فينا طبعا ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الله لا تحسبن الله غافلا دائما ولا يحيك النكر السيء إلا بأهله إلا بأهله شعراه جمعة كان وزير الداخلية في مصر نكاية في الإخوان المسجونين منع دخول الفواكه إليه طلب محمد قطب بعد سبع سنوات من السجن أن يزور في داخل السجن بعد ست سنوات أخته, أخته في نفس السجن في القناة الخيرية يعني. فطلب المدير السنة قال انا ما اقدرش على دين على مدير السجون العامة انا ما اقدرش على دين على وزير الداخلية قال بلغوا محمد قطب لن يرى اخته لا حية ولا ميتة لم يمض على هذا الكلام عام الا ومحمد قطب ضغته في البيت وشعره جمعة في السجن شعره جمعة نفسه في السجن توسط رحم الله رحمه الله الملك فيسا عند انور السابق. قال له ابو فهد هؤلاء يكفي البلاء اللي في الاحمديه فخرجت حميده وخرج ابو محمد حميده نرجع الى شعراوي جمعه جاءت زوجته بفواكه لتزوره الشرطي على باب السجن ها قال ايه ده خالد ده اللي شعراوي ده ده <تصفيق> فقال قال لها هو يعني لا يوجد كشع راوجمه قالتنا قال جم جوكي اخرج قانون لا يجوز دخول الفواكه الى السجن وانا ان كنت اطيعه وهو خارج السجن وهو وزير وساطيعه وهو داخل السجن والله لن يذوق حبه ولا يحييكم مثل سيئ الا باهله جزا الله لا تحسب ان الله غافلا عما يعمل الظالمون شمس بدران الذي كان مديراً للمخابرات ووزيراً للحربية في الأخير وضع في نفس السجن الذي كان في زنزانة كان يقول رحم الله سيد قطب لعل هذه الزنزانة التي كنا فاتسجناها فيها في لفس مع الزيد قطب كان يتثنن بتعذيب الإخوان فالصرطة الذين كانوا يأتون لتعذيبه ها؟ يقولون دون مؤخذة يا بي دانت اللي علمتنا التعذيب دون مؤخذة يا بي